لَن يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْعُرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِلَا آخِرَةٍ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ وَهُوَ شَهِيدٌ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ